لا تقولوا عني مندس أنا يالهي بأهله حس ولو أعطوني كنوز الأرض رح قل لن حري وبس رح قل لن حري وبس لا تقولوا طال عن الجور من الظلم قلبي موجود لو مليت عيون الدموع رح انده حري وبس رح انده حري صار لي على هالحال سنين مين اللي سمعني مين رح يدعيوا قولوا امين يجي اللي احوالي حس يجي اللي احوالي حس لا تقولوا عني منده حس ولو وطوني